ا ل ز ج ا ج ة ك أ ن ه ا كوكب دلي يوقد من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة ز ي ت و ن ة زيتونه لا ش ر ق ي ة ولا غ ر ب ي ة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس مناظر نور على نور لا الله لنوره أهد م يشاء و ي ض ر ب ا ل ل ه ا ل أ ن ا ب ل ن ا س و ا ل ل ه بكل شيء ع ل ي في ي م ب و ت أذن ا ل ل ه أن ترفع ويذكر ف ي ه ا ا س م ه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 كفروا أعمالهم كسراب وَالَّذِينَ ك ف موسوعه النابلسي ه م ك س للعلوم الاسلاميه م و ج د الله ع د ه ف و ا ه ح س ا ب ه و ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب أ و ك ظ ل م ا ت في بحر ل ا س ل ا ه م و و ج من ف ق ه ظلمات بعضها فوق بعض اذا أ خ ر ج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ن و ر ومن لفضيله ا ل د ك ل و ر محمد راتب النابلسي